رجل يقول كلفت من قبل أحد المحسنين بحمل مبلغ من الزكاة لتوصيله إلى مستحقه، ففقد مني في الطريق فهل هذا دين علي؟ ما دام المبلغ الذي سيخرج زكاة قد عزل عن أصل المال فيجب إعطاؤه لمستحقيه، فلو ضاع وجب إخراج مبلغ آخر لأن الزكاة استقرت في ذمته فلا يبرأ حتى يوصلها إلى من يستحقونها وعليه فلو وكل المزكي شخصا ليدفع الزكاة فضاعت من الوكيل لم تسقط ووجب إخراجها والوكيل إن كان قد قصر في حفظ هذه الأمانة ضمنها وإن لم يكن قد قصر فلا ضمان عليه هذا في تلف الزكاه أما تلف المال الذي ستخرج عنه الزكاه فإن كانت تلف كحريق أو وباء بعد الحول والتمكن من إخراجها فقد استقرت الزكاة في ذمة صاحبها ويجب إخراجها سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط ويمكن انظاره إلى ميسره ليتمكن من أدائها أما إذا كان التلف قبل الحول والتمكن من الأداء فقد سقطت الزكاه والله أعلم